فَلَمَّا سَيَأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًا طَالَكَ بِيَرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَبَآئِكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثُقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّتُمْ فِي يُوْسُفَ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 بحافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإن لا صادقون قال بل سو ولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل صبر جميل عسى الله أي يأتيني بهم جميع إن هو هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسف يُوسُفَ يوسف وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن وَيَضْطَرُّ عَيناهُ مِنَ الحُزنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تاللهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرِظًا حَتَّى تَكُونَ حَرِضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ أعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من الروح الله أس من روح الله إلا القوم الكافرون